إلى الله عز وجل يدلهم على كل خير وينهاهم من كل شر يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويقول أبو موسى الأشعري ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودلنا عليه ولا شرا إلا وحذرنا منه من أراد الرشاد أيها الأكارم فعليه باتباع السنة وعليه بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يدله على خيري الدنيا والآخرة فما لعبد النجاح ولا لعبد النجات إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإن هو فعل ذلك فيا بشرا وإن هو أعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرض قبل ذلك عن الله عز وجل فقد قال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاء ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتت كآياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذه أو هذا أصل من أصول الدين من أراد النجات من أراد النجاح من أراد السعادة في هذه الدنيا الفانية التي يعيش بها أو في الآخرة الباقية التي وعد بها فعليه باتباع السنة عليه أن يكون حريصا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لسلم ابن الأكوى نراك تتعاهد الصلاة عند هذه السارية في المسجد يترك جميع سوار, النبي سوار المسجد ويصلي عند سارية في المسجد واحدة يتعاهد الصلاة عندها قيل له ما كا الصلاة عند هذه السارية فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد الصلاة عندها سارية لا تسمن ولا تغني من جوع لكنه حب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب يصلي ركعتين عند شجرة في الفلات. فيقال لما تصنع هذا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها أيها الأكارم والأفاضل من الأخلاق التي ومن السنن التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البشرية وأراد الله بهذه البشرية خيرا إذ يعلمهم على نسان النبي عليه الصلاة والسلام ما يدلهم على الخير التواضع وذم الكبر الكبر نقيه التواضع من كان قلبه متواضعا فإن التواضع ينفي عن قلبه الكبر كما تنفي النار خبث الذهب أو خبث الحديد ومن كان في قلبه كبر فهو ينفي التواضع ويطرده أيضا من القلب ويعيش في خلق تخلق به قبل البشر إبليس هل تعلم أيها الكريم الفاضل ودعونا نتحدث عن الكبر أن الكبر هو أصل هو أصل الشرور وأصل الكفر وأصل المعاصي ما عصى العبد ربه إلا حين استكبر عن طاعته ما عصى العبد ربه إلا حين ظن أنه ناجل من عقوبته ما عصى العبد ربه إلا ظن كما ظن اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة تكبر إن إبليس أمر بالسجود لآدم كما تعلمون وما لا يخفاكم من القصة فسجد الملائكة كلهم أجمعون وبقي هو رافعا رأسه لا يريد السجود لما أمره الله به إلا إبليس قال ربنا أبى واستكبر وكان من الكافرين الاستكبار إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين كيف كان استكباره؟ قال ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها أن تتكبر فيها فاقرج إنك من الصاغرين والصغار هو ضد الكبر الصغار هو الذل لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة صغارا كأمثال الذر الحشرات يحشرون صغارا يطاؤهم الناس بأقدامهم رسالة إلى المتكبر وأعيذ نفسي وإياكم أن يكون فينا أحد منهم أيها المسكين على ما تتكبر أخبرني أخبرني ما الذي دعاك وحملك أن تتكبر أما خلقك فلست صاحبه فإن الله هو الذي خلقك جمالك وحسنك فلست صاحبه فإن الله هو الذي صورك ومالك لست أن كاسبه، فإن الله هو الذي رزقك صحتك لست أنت الذي يحافظ عليها ويحفظها فإن الله هو حافظك أخبرني ما بدايتك وما نهايتك أيها المسكين بدايتك شهوة في ظهر أبيك وضعها نطفة في رحم أمك في محل تخرج منه الحيض وتمنع منه النساء من الصلاة سبعة أو ثمانية أو خمسة عشر يوما هناك كان أصلك ومولدك هناك كنت حينها نطفة ثم علقه ثم مضغى ثم صورك الله ثم أخرجك وأخرج معك ما ينظف الرحم ما ينظف منه الرحم من القذر أجل الله ومما تستقذره النفوس ثم ها أنت أولدته وها أنت لا تستطيع أن تضع الطعام في فمك لولا الله لما ألهمك أن تنص الحليب مثل أمك على ما تتكبر من أنت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أخبرني ما نهايتك نهايتك جثة هامدة لا تستطيع أن تحمل نفسك نفسك إلى قبرك إنما يحملك الناس على أكتافهم ليقلبك المغسل كيف يشاء ولن تستطيع أن تغطي عورتك إلا إذا رزقت بمغسل يخشى الله ويخاف الله أمين حاذق حريف عالم يغطي عورتك وأنت مسجأ لا ثم يصب عليك الماء ثم تكفن ثم تحمل على الأكتاف لا حول ولا قوة ثم توضع بين يدي الناس يصلون عليك ثم تحمل إلى حفرة لا تستطيع أن تتجنبها أو أن تمنع الناس أن يضعوك بها أيها المسكين هذا هو التراب يهال عليك فأخبرني عن تكبور كما صنع أيها المسكين هذا هو التراب يهال عليك فأخبرني ما عن صانع حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون ماذا تريد ماذا تريد أن ترجع قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أخبرني ما صنع التكبر في أهله أين قارون الذي جمع وحوى الدنيا بأكمله أين الذين استطاعوا السيطرة على العالم؟ أين هم؟ هؤلاء أشرار لكن حتى الأخيار الذين شهد لهم التاريخ بفضلهم وزهدهم وعبادتهم أيضاً حين ملك الدنيا أين هم؟ أين سليمان؟ أين داود؟ وقف هارون الرشيد وهو أمير المؤمنين صاحب تلك الرسالة الممتلئة بالعظمة هل تعلم أن هارون الرشيد أمير المؤمنين كان إذا غضب تطاير الوزراء من مجلسه فرقا وخوفا؟ هل تعلم هذا هل تعلم أنه إذا غضب لا يستطيع أحد أن يدخل عليه وصلته رسالة من نقفور ملك الروم حين ولي الملك بعد امرأة كانت تملكهم تؤدز الجزية إلى هارون تولى الملك نقفور فأرسل رسالة إلى هارون الرشيد من نقفور عظيم الروم هكذا سمى نفسه إلى هارون الرشيد ولم يقل أمير المؤمنين أمير المؤمنين إن المرأة التي كانت تعطيك الجزية كانت امرأة حمقاء بل هاء لا تعرف شيئا في أمر السياسة أما وقد وصلك كتاب هذا فإنه لن يصل إليك شيء مما كان يصل إليك من قبل انتهى حين قرأ الرسالة هارون عرف الغضب في وجهه فغضب غضبا شديدا فهرب الوزراء من المجلس وأراد الكاتب أن يهرب فأمسكه هارون وقال اجلس واكتب على ظهرها إن الكتاب على ظهر الكتاب إهانة لصاحب الكتاب ويجب أن تواجه الرسالة الملكية برسالة ملكية ولكن هارون أراد أن يذل ذاك الملك فكتب على ظهر كتابه من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم والله ترين الجواب بعينيه قبل أن تسمع به فتسابق الكتاب مع جيش المسلمين ولا يدرى أيهما وصل إلى نقفور جيش المسلمين أم الكتاب كانت النتيجة أن نقفور هرب من هارون كلما دخل قرية دخلها هارون وراءه كلما دخل مدينة دخلها هارون وراءه حتى انزوى في قرية صغيرة من ملك الروم ثم أعلن استسلامه وقال أوتيك ما كانت توتيك فقال هارون لا بل تؤتيني عشرة أضعاف ما كانت تؤتيني هذا الرجل هذا الملك وقف يوما على شغفة منزله على شرفة قصره يخاطب السحاب يخاطب السحاب قائلا لها حقا ولم يقل كذبا ماذا قال أمطري يخاطب السحاب أمطري أينما شئتي أن تمطري فأمطري أينما أمطرت يأتيني خراجك تعرف ما معنى الكلام أين ما شئت أيها السحابة أن تنطني فينبت من مطرك الزرع والثمار ستأتيني زكاة أموال الناس إلى بيت مال المسلمين في بغداد وسيأتيني الخراج سيأتيني ستأتيني الغلة أين ما شئت لماذا يقول هذا لأن المشرق والمغرب كانت في يتي هارون مشارق الأرض ومغاربها، هذا الرجل الذي يخاطب السحاب هذا الخطاب العظيم أينما شئت أنتم طريفان طلياتني خراجك جاءته اللحظة التي تنكسر بها شوكته يا الله أن يكون الملك إلا له وحده الواحد القهار قال قد حفرتم قبري في مرض موته عليه رحمة الله قالوا نعم قالوا لا قال احفروه لا أم لكم قالوا إنما نرجو لك العافية يا أمير المؤمنين قال ما عدت أميرا للمؤمنين وما أرى إلا الموت احفروه لا أم لكم فحفروا قبره قالوا قد حفرتموه قالوا نعم قال احملوني إليه إلى قبرة فأخذ هذا الرجل العظيم محمولا على الأكتاف لأنه لا يستطيع حتى الجلوس فلما وصل على شفير قبره قال أنزلوني فلما أنزلوه أخذ يزحف باتجاه القبر وقبض قبضتين من تراب قبره المحفور ونظر فيه ثم قال كلمة أيضا هي والله عظيمة يخاطب الله هذه المرة خطاب العبد المنكسر الذليل يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه رسالة مرة أخرى أعود بها إلى المتكبر وأعيد نفسي وإياك وأن يكون فينا من أحد منهم يا مسكين هل ستصبح مثل هارون وإن هارون على ما تتكبر يا أخي رزقك الذي تأكله في كل يوم وثوبك الذي تلبسه في كل يوم لست أنت صاحبه بل رزقك الله إياه ولو أمسك الله عنك الخزائن لكن عاريا جائعا على وجه هذه البسيطة ولكن الله هو الذي رزقك يقول عليه الصلاة والسلام يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى ويهزهن ثم يقول أين الجبارون أين الجبارون أين المتكبرون لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم, لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد ثم يجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار أقول ما سمعتم استغفر الله لي ولكم فاستغفر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ذات إن سيد المتواضعين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضل غريض القلب لنفض من حولك ويقول الله سبحانه وتعالى وخف جناحك للمؤمنين ويقول في الآية الأخرى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ويقول الله ولا تمشي في الأرض مرحا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكره يقال هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقمان يعظ ابنه وينصحه ويعلمه يقول له ولا تصعِر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحى تصعِر يقال صعِر البعير خده وهذه صفة تجدها في الإبل يرفع رقبته ورأسه مع ما مع مايلان رأسه على أحد الجانبين ويرفع خده كأنه متكبر من هذا أخذت العرب هذه الكلمة تصف بها المتكبرين يقال صعِر البعير خده فيقوله لُقْمَانَ وَابْنَهُ وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ أَجَلَّكَ اللَّهُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَوَاضُعِهِ الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل سؤاله أن تأتيهن به تأتيهن برسول الله فكانت الجارية ترى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق فتأتي فتمسك بيده وتجره إليها ومعها قال فيجر فتجره معها فيتبعها صلى الله عليه وسلم ويده في يدها لا يدري أين تذهب به وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى كبار السن يجلسون في الطريق يجلس معهم ليحدثهم كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى النساء الكبيرات في السن يجلسن في الطريق يجلس معهن يحدثهن يحدثهن ويعلمهن ما كان يتكبر صلى الله عليه وسلم ولما دخل في عشرة آلاف مقاتل إلى مكة فاتحا رأى رجلا يرتعد من الخوف فأشفق عليه صلى الله عليه وسلم وقال هون عليك يا ابن أخي هون عليك إنما أنا ابن umra'ة كانت تأكل الدقل الدقل هو اليابس من التمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم هون عليك يا ابن أخي إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل الدقل وفي قصة الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى في قصة الأعمى جاءه الملك يطلب منه شاة يتبلغ بها في سفره فقال قال, قال أسألك بالذي أعطاك هاتين العينين الجميلتين وأسألك بالذي أعطاك من من الغنم واديا شاة أتبلغ بها في سفري فقال الرجل نعم والله كنت فقيرا فأغنم الله وكنت أعمى فرد الله علي بصري المال مال الله خذ ما شئت ودع ما شئت إنه التواضع للتكبر. كان صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام. إذا جلس يقول أصحابه كان يكره كان يكره أن يقوم له أصحابه. إذا جاء إلى المجلس كان يكره أن يقوم له أصحابه ونهاهم عن القيام له عليه الصلاة والسلام. بل كان كثيرا ما يحدث أن أعرابيا يدخل المدينة وهو لا يعرف رسول الله ولا يعرف أصحابه فيأتي إلى المجلس وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أيكم محمد وذلك لتواضعه عليه الصلاة والسلام حتى أنك لا تميزه من أصحابه فلما كثر الأمر أيكم محمد أيكم محمد أيكم محمد عليه الصلاة والسلام أشار عليه أحد أصحابه قائلا يا رسول الله لو جعلنا لك دكانا تجلس عليه دكانا أي أرضا مرتفعة تجلس عليه حتى يعرفك الناس هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضع أخيرا هل تعلم ما هو العلاج للتكبر؟ كلنا أصحاب قلوب وكلنا ضعاف وغير معصومين نقع في الخطأ وقد يقع منا التكبر على إخواننا هل تعرف ما هو العلاج؟ العلاج يا أخي كالتالي لو أشغلت وقتك في التفكر في شأنك أإلى الجنة أنت أم إلى النار لما وجد التكبر إلى قلبك سبيلا لو نظرت في سيئاتك وحسناتك وفي درجتك عند الله وما لله عندك ما وجد التكبر سبيلا إلى قلبك لو تفكرت هل أنت هل الله عز وجل غاض عنك أم غاضب عليك ما وجد التكبر سبيلا إلى قلبك يقول عثمان بن عفان والله لو وقفت بين الجنة والنار لا أدري إلى أين أصير لو وددت أن أكون رمادا ليس متواضعا فقط بل رمادا قال أبو بكر الصديق ليتني شعره في صدر عبد المؤمن أنت يا أبو بكر تقول هذا أنت أنت الذي قال فيك النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع إيمان الأمة في كفه ووضع وضع إيمان أبي بكر في كفه لرجح بهم إيمان أبي بكر تقول يا ليتني كنت شعره في صدري عبد مؤمن كذلك يقول يا ليتني كنت ريشة في جناح طائر وقال عمر بن الخطاب لو اطلع مطلع من السماء ونادى قائلا كل الناس يدخلون الجنة إلا رجل لظننت أنه عمر بن الخطاب يقف في صلاة الاستسقاء يدعو يدعو بنزول المطر ماذا يقول عمر ماذا يقول عمر اللهم لا تمنع عن أمة محمد المطر بذنوب عمر انشغلوا في أنفسهم أيها الأكارم ما وجد التكبر سبيلا إلى قلوبهم لو انشغلت يا أخي في حسناتك وفي سيئاتك وفي تفكرك في شأن نفسك ولو انشغلت في تفكرك في الموت والقبر والمصير إلى الله أو إلى الجنة أو إلى النار لو انشغلت في الله هل هو راض أم غير راض لما وجد التكبر سبيلا إلى قلبك ولا نظرتها إلى أصغر المسلمين لعله خير منك هكذا تقول تقول إذا وقفت في جانب عبد عامل ربما لم يجد وقت لتنظيف ملابسه أو للاغتسال لانشغاله بلقمة عيشه وقف وربما هو لا يحسن الصلاة كما تحسن الصلاة وربما لا يتحدث كما تتحدث وربما لا يقرأ كما تقرأ نظرت إليه وقلت في نفسك لعل هذا أقرب إلى الله مني وكم من اثنين في صف واحد بينهما كما بين السماء والأرض من الدرجات والفضل فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر قلوبنا من التكبر وأن يملأها تباظعا وذلنا إليه سبحانه عن لرسوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا كرما إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته اللهم لا تدع لنا مريضا الا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء ورخاء اللهم احفظ لنا اولات أمورنا وشيوخنا وحكامنا أرهم اللهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وارهم اللهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة إنك بهم رحم يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين